وكل بدعة غلاة وكل غلاة تنش النار. لمقدمات بين باسي أو مانكث أهمي عقيدة أهمي عقيدة وع أهمي عقيدة سلفي من بين العقائد و باسي عقيدة وسطي مانكث. همكتيبي العقيدة الوسطية جندين شرح كداها. حندي لو شرحنا فهاتونا. التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة الشيخ السعدي رحمه الله وشيخ بن بازج السرعوي طبعيا السرعوي الشيخ سعدي هندي اختيارات منتخباتها تباكي ترك هذا حاشية لسر العاكدة الواسطية العقيدة الواسطيها الخوي الطبي كذبونا وابضلام حاشيك تتسري الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن نانع شيخ الكزور معروف في حجازية الشيخ المشايخة علمي كزور قبل الوقت السيام شرح العقيدة الواسطية أبت بيكا لبدس شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد خليم هرباس كان دين كسل علماء مراجعات كدواء كدوى وطبعياً كدوى وتعليقات هيل عبد الرزاق عفيفي وكو أنصاري إسماعيل وهروها التنبيهات السنية على العقيده الواسطيه التنبيهات السنية نكسوا الني السنية يعني الرفيعة تحفى السنيه يعني شيء الرفيعة تحفى السنية طفيعة على العقيد الوسطية الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد رئيس محكمه التمييز بالرياض ام شرح شي مطولة موسعه يعني مزيك تصدوا شكاوى وهش ه الصفحه بلا بريجل الكواشف الجديه ايش تكتب انا الكواشف الجديه عن عان الوسطية ام شرح شي قوري شرح كتاب غوريا يتواصله 171 للشيخ عبد العزيز محمد المحمد للشيخ عبد العزيز محمد السلمان وشرح كتاب في درس شيوازي تفسير الجواب الاسئله والاجوبه الاصوليه رسل اصولي اصول الفقه يعني العقديه على العقيده الواسطيه جعلك ترأي مشيكي عبد العزيز محمد السلما من زورنا في عنق على طريقة السؤال والجواب للأسف صدر كل ورقة صفحية وهروها شرح الشيخ فوزان شيخ العقيدة الوسطية الشيخ صالح الفوزان فوزان وهروها شرح ابن عثيمين العقيدة الوسطية العلامة محمد بن صالح العثيمين امشي رح يش طلع بدون بدون مجلد وها الشروح يتر لطلبي علم خدمتي ترغو كتابي عقيدي واصفي زولها دهنا اتفاقين يعني لو مقدميك باسمانك بين سب سيروجي جنامي هم شيخ سليم تيمير رحمه الله بيه وهم هالراس احمد بن قليل هالراس <تصفيق> شيخ الاسلام بن تيميه و احمد حمد كوريا عبد الحليم كوريا عبد السلام احمد عبد الحليم عبد السلام نسبي مفصلي بس مفصلي باسكلاوا احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن خضر بن محمد بن خضر بن علي بن عبد الله بن تيميه الحراني يعني خوكي سوريا خمس سوريا كي يستفيدوا في سوريا خوكي الشامعاني لا روجيدو شنا لا روجيدو شنا صافي صافي باش children I don't know that's not going to happen to you to you to друзья, а вот. الجماعة الأولى الموافق ربعين ما هو؟ يانزيس. زاروا فارسوسيو سي شو؟ يوزنش. نورين جماعتي. знаю, что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 اشرب خيال الرسول يا شيخ الاستاذ مواف رحمه الشيخ الاستاذ مواف بو ولا برو اا تجديد عقيدتك وماندويتك وزودي كشرب ده صدق تجديد عقيده وزور محنه الشطوج بو وخوش يمسحك و وتنويك يا سلاجنه مقيا الله واسياك كني شخصا با ابو العباس كنيتي چن معناهای خود را و در واریش خودشان، چه چیپیود را و شی خودشان. یعنی کسی که لی اسلام هر لمن دلیب و مسلمان، ملتزما، و جورش اسلام و التزام. و کسی که نه، ل منحرف بیتی، نکافر بیتی، آن شی بیت، هم آرچع و يعني شيخ في الاسلام قد شابه يعني فيل هو لا شيء لا لا لا اسلام وكو او حديثي كافر ميمم شابه شاب شاب في الاسلام لاك شاب شابه شيبة في الكفر ثم رجع عائل الاسلام نهرب ميلك يسبيك للاوسلام عندك ويا نوات عليه عندك يجيانا ناك شيخ الاسلام بسلوك الطريق اهله يعني لبر او الحرافات نية الحرافات نية لرواي عقيدة ورواي أخلاق السلوك ولرواي عبادات وأمانة كالسيق نية لها ممجال كان سلك طريقة أهل الإسلام قلبا وقالبا اعتقادا وعملا وسلوكا بي شيخ في الإسلام أي سالك طريقة أهله ومعنى ذلك سلما من شر الشباب وجهله يعني اقرا القران الجديد هذا بسسر خليك وتباع زي به ودعائي خليشي شهوات به وخليشي انحرافات به يعني ثم تاب ربما يعني زور بقى, بقى تقليل ربما ربما يعني لا مليونيك كسب بيتا لا تشم مليونيك كسب بيتا الاسلام بالان امتي بوا هر لجنجتي سلامت بول لاافاتي جنجتي عفاتي جنجتي خطنا زنجن خراف قد سلم من شر الشباب وجهله فهو على السنه في فرضه ونفله لواجباته للسنن اش ده سنه طريق ابو احمد الله الام ام اصلاح او نيه شيخ الاسلام نوبيت ولكن الشيخ الإسلام يقولون الشيخ الاسلام يقولون الشيخ الاسلام يقولون الشيخ الاسلام يقولون علماء الاسلام يقولون الشيخ الاسلام يقولون الشيخ الاسلام يقولون الشيخ الاسلام يقولون الشيخ الاسلام يقولون الشيخ الاسلام يقولون مصطلحة أو يقولون الشيخ الاسلام يقولون الشيخ الاسلام يقولون بوشيبو تري شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محدثة وبدعية أخوي مبتدع وإلا. فمكأم صلاحه مش صلاحك شرعي. لدينا سلسلة يعني خزان خسوكارو ابن مالي ابن تيمية. ليك يمكن لو ابن مالا نيك جرب كون لحران يعني خلقي حران الذي مش للشام وعائلتك معروفا. أبو عبد الرحيم علم معروف وقد اشتهرت يعني اسري في بنتيميه رحمه الله بالعلم والدين اشتهرت بالعلم والدين نك بالعلم بالعلم والدين يعني هم له علموا علماء بنا هم له ري عبادات والتزام بعمل, بعمل بعلم كذا مشهور بنا بون من ابيدي ابو البركات مجد الدين ليك بقوله الجودريين يا شيخ لك يا شيخ الجودى علماء غرداني حنابل الله المسلم المام من أخبار المصطفى متني نيل أوطار أو نيل أوطار الشوكاني شرح نيل أوطار شرح لشقه بلان ادي ليفقه ادي يعني قيل وقالنا ما ادله اواهي ابو البركات مجد الدين ما بسمك الا مجد الدين عبد السلام عبد السلام كمبكدي احمد الكري عبد الحليم كوري عبد السلام باو شيبن تيميو باطيد باو شهاب الدين عبد الحليم من مبستة كنيكي أبو المحاس وي أبو العباس باوكي أبو المحاسن بابيري أبو البركات نور على نور لدواء بابيري يعني لدواء عبد السلام كوفاتي كدواء أبو المحاسن تولى المشيخة بعد والده يعني خلي في باوشي بلا جي باوشي علمو تلا باو تيميه في علم كدوا و بلاكي ابن تيميه بن ابي محمد علم ولديه ابو العباس وابا محمد ابو محمد ايش هرشارز ابو العلمه هرعالم بوه كن شرف الدين ابو محمد لقب في شرف الدين اتفقهها وتفقيه لماذا مم أحمد وبرع فيه عموماً مخزاني فزاري بن تيمية بن أقبابيزي أو علمانيك أو مصطانيك بن تيمية هادي شيوخه شيوخه بن تيمية زور زور يعني علمي لزور كسرقت ولا علنا شف سام تيمية علمي زور قتوى تناولت تلبقائه عبد الهادي ابن ابن عبد الهادي الله وشيوخه الذين سمع منهم اكثر من مائتي شيخ شيخه لديهم صبح علمه شيخه شيخه علمي ورقهه لا يجب ان تحزب وتعصب الشياطين هنا انسان ابي علم وارقى لا لاكثر من شيخ ويحصرنا كله يك سأل حدش دمي هذا يعني عاشقك قصي مامستاقي البيت نعم كلنا وسائل هوما وسيلة حرب مامستافلان كل برمنا معوصا كمنحرف في بيت فيري خلافت كلا عدم فيري خلافت كلا ديانة بو حتى دروس زيادة لورجديو حتى مشايخ خذ زيادة رهبيو حتى بون منا يعني إس إستفادة ل لخلق بشرى بعضا بلن... تنقلاتك تنقلاتك من غير الفائدة حربون معه او الشهوي شهاده واجازه مشايخ ما مستوا نازلم شي او خود نازل شو و من اشهرهم ابو معنئ شي لو شيخ غولاني كا شيخ سنتيمي هي بوا ابن قدام المقدسي ذاور معروف شمس الدين ابو محمد عبد الرحمن ابن قدام المقدسي اي هي كتلاوانا امين الدين ابو اليمن عبد الصمد بن عساكس بن دمشق الشافعي فيه يكتل له أنا المرداوي معروف في الفقه ابن بدران أبو عبد الله شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي ابن بدران المرداوي المهم مشايخي زوري هي لو أنا امس هي كسزور معروفيه هنا بس كده أما تلاميذي تلغكانا هالي ده ابي محاولتك ما مسكانت جندلنا به ابتلى كان جينا به جندلنا به تسيت على شمس الدين ابن عبد الهاجي ابن عبد الهاجي شمس الدين الذهبي شمس الدين ابن القيب شمس الدين ابن مفلح عماد الدين ابن كثير و طلابتی که شیزوره هی حل و جمله مجموعه‌ای که هم مجموعه‌ای بزرگ طلابیه هی عمومیه ایم ام ایم جور دارند مذهبی ام شیخه فقه و لسر مذهبی ایم احمد در عساتی کدوم ولكن ما ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل مذهبين مجتهد ابن ثاني مجتهدا لهما نقضك ادبي شهير قال يعني قدري شنبو اهنته بلانكوشه رايخه فضل كاتب للبناء النسوي باو في حمبلي ونا لس مذهب امام احمد بن نووي شبكانه اكتبه سنه صلى اخوه خلق شافعي مذهب تقريبا كان يوم يناجخ بنو شافعيا ثم يا انتقل إلى مذهب آخر يا اجتهد مثلا صار مجتهدا في المذهب او مجتهدا مطلقا المهم انبحا بلي لست بينه احمد بل ان الذهبي الات لديه اي ولا علم وله الان عده سنين لا يفتي بمذهب معين اي كغوريب واش ان صالح ابن تيميه الذهبي الات لسريج مذهبيه بل بما قام الدليل عليه عنده دليل السنه حد شيء بواي وبيه باوي شغال ولقد نصر السنه المحضه والطريقه السلفية واحتج لها ببراهين ومقدمات وامور لم يسبق اليها واطلق عبارات احجم عنها الاولون والاخرون وهابوا وجسره عليها سي امره الله على شان صارك جوره ولا فيش مذهب لا صدق فيش مذهبك معروف بلكم دليل عرش النبي اوايا و سنه خال الله سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم يسرخ استوى منهج السلف يسرخ استوى وبلغي رونوا اشكراي بو هناو نتوا عشان دين امور عقلي ومقدماتي بس كدوا بنصي او مناهج الصحيحه وعبارات واي بكره هناوه اساليمي كلامي ويا بكار هناوى كأو علماء هنديك لعلماء كان يبيشوا يا زور لعلماء كان يبيشوا شي كأستاذين يعني بيش بن تيمية هاتون ك يعني متقدمين من السلف للسلف والمتأخرون من الخلف يعني بيش بن تيمية أو كات ذهب قساق ك على بكار يمنه هناوى ترسم تصيبك. بلا أمتي وجه عليه يعني جرى أم جري أنا لا سأل موضوع عنقسي كده هنديك أعلم هي عالم بو والله نسأل موضوعك نجوله وبشتناه موضوعك والله موضوع معقدة قلنا أم توانيتي لبر هو علمك بين سر أما مذهبي الشيخ سيد بن تيمية العقيدة لا أعرف فور لاس فلان لسال عقدي خوي شعلي شهية شعلي شعلي بخلين فالوالي عقدي بن تيمية فالما يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي قزق الهدى من الهداية يسأل يعني خويتي نيوتن من او يك يسال الهدايه رزق الهدى رزق الهدى من يسال الهدايه اسمع كلام محقق في قوله لا يمتني عنه لا يمتني عنه ولا يتبدل قال قسم ببيسه من قسمك سيف دوناكم في دينه حجر يقسيبا كسب كام بتحقيق وقصبتك محقق بلاقصى كيعك بعلما وقصبتك اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه يعني لا يرجع عنه لا ينثني عنه او نفسه يجيك الدعي لي في شماله ولا يتبدل حب الصحابه كلهم لي مذهب صحابهم هو بخشع من غير تفريق بين عمر وعلي بين عمر وعلي وبين اخرين منهم نحم مصحبه كل حب الصحابه كلهم لي مذهب وموده القرب بها اتوسل يعني خوسي ستيمبو اهل البيت وسيناك بوسيديك ازان لخوين ديك ابو مواعيدها اونيه من صحابهم خوش بيت ظل أهل بيت خوش الن خوش النعيم قدر وفضل ساطع يا ساطع حرهم ين فضائل خانه قدر منزله خانه ولكلهم قدر منزلته وفضل ساطع فضلك نك فضلك نهر فضلك يا مطرشن داروناك وقشان عيو معترف ميان لكننا الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل لقرآن شعق دي من أقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل من حيث الجنس قديم قرآن يعني الله متصف بالكلام أزل اما من حيث الاحاد ده بزن داوى لكاتي بيريس لانه ابو اما صحيح صحيحه اقبل قران قديم بجنسه واحاده غلطه اقبل اي محدثه صفي كلام صفي قران محدثه يعني قديمني هالغلطه بجنسه متصفه بكلام متصفه بكلام أزل أما أحاد الكلام أو كاتشيا أو كات قديم نية حادثة وجميع آيات الصفات أمرها هم آيات كان الصفات بعور بيتي فشيا ناخم شن هاتوا أيهلاً ببروا شن هاتوا من حيث الدلالة على المعنى بأورهم بهده هم تعامل تعاملهم تعاملي إمرار كم يعني تفشناهم أم عيارات كم أو تأويل كم أو تعطيل كم أو تحريف أو تشبيه كم يعني ليه نعجم تشبيه كم تعطيلي كم تمثيلي كم وزن عقدي السدفشيه تفويض التفويض مطلقا نا. حتى عن تفويض في المعنى الله يما هاتوا بناز معنى هاتوا المعنى اللغوي والاستلاحي اما الكيفيه تليق بجلاله بويا وجميع ايات الصفات امضها حقا كما نقل الطراز الاول سره وكو چون طراز يكم صنفيكم جيلي يكم بومن بمانا نقلت او هاي اها أو بومن فيها وارد احدثها الى نقالها واصونها من كل ما يتخيله يعني اواني الروايتان كدوا هر شي كان نقصك تأكدت به هدشك غلطين مسؤولية لسر نقله من مادام صحيح شليكم في الجيش بعورم بهدي من شيء إذا صح الحديث فهو مذنب وأردو إلى نقلها وأصونها من كل ما يتخيله يعني أحفظها من التحريف والتعطيل من تحريف نصوص تأويله وارسلناك قبح لمن نبذ القران وراءه يعني بعدا له بعدا لمن نبذ القران وراءه اويك باور بقراننا كاتيا يعني دلالات القران وردنا قدرت لسر معاني ثاني قبح له بعد له وإذا استدل يقول قال الاخطل اخطن الشاعر النصراني اجد استدلالي كذا او تحريفك لقرآن لقران استدل شاعريكي الشاعري المسيحاني اخطلي نصراني شاعر لسر كلمي استوى لا استوى بمعنى استولى لرى شعرك درا هي أو ديا الشعراء كان شيء كنا بالجلسة رأيي استوى في اللغة العربية بمعنى استولى أو أصلا هل شاعره نصراني عربي نيا ومسلمان نيا فابو الله وإذا استدل لا يقول قال الأخطر فما عندك لم متأولة عندك لم تبيع كاتك تحرش قرآن أجن أم إيش نذري قرآن أمشت رد كذولي قرآن ذلاذي قرآن فبحن ثلاث سرّس ما يرون حقا ربهم. يعني بورم بواهيك كإيمان دالان خوات على أبين لبهاشتة، رقيمتها لبهاشتة رؤيي لذة، رؤيي نعمة بقولي. يعني دليا في خوشة نعيمة وпадاش تبوي. والمؤمنون يرون حقا إلى ربه، حق يرون حقا ربه. مبويو تم رو اي نعيم شنو كان عندك قوالي ايمه هيا كافريش وهمو كسكش لمحشرا لعراساته فتعلى ابي ننت باوان ببي او نعيم بوي ببي او صادق <تصفيق> كلو بينينا نعيم ني باكو لا ترسى هيج نال هسه نعمنه بوي عندك قالي ايمه هيا كاتم يتن كان شنو بده سيحك على من غير ترجمه ف تعالى امين هذا الشرب باب باب شنو بدستي بالام ما نيبين بين سلكاتي في إن شاء الله سي وبالمؤمنون يرون حقا ربه والى السماء بغير كيف ينزل وهل وعلى مسأله النزول فتعالى سبحانه وتعالى الا ينزل للسماء يعني من العرش الى السماء الدنيا بغير كيف بغير كيف ببك كيفيتك كمن بي كم اما خوي كيفيتي هي نزولكي انا حاجه نزولك نزولكي خوي تعالى كيفيتي هي انا لذاتي خوي شوازك بلان او لايمن مكيفني او شوازا مكيفني بغير كيف ينزل واقر بالميزان والحوض الذي ارجو باني منه ريان انهلو ان جاري اعترافك ام بميزان هيا لا عرصات بارم بحوض هيا الذي ارجو الذي ارجو يعني اتامل باني منه ريان انهلو من اميه دموايه لبيع تنويتيكم مش كينمو او ناراحتيك الارجي قيامه ما بيتينيوم ابيت ولكن يجب ان يكون هناك سرعه يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم فموحد يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يعني أخذت اناو جهنم وا النار رباورش باغر و النار يصلح الشقي بحكمه وكذا التقي الى الجنان سيدخله فهل هذا مساله بهرس جهنم باور متيت ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويساله همك سيكون مكلف به مكلف بيت عاقل بيت يعني مجنون نبي ولكل حي عاقل في قبره يعني هناك حي عاقل في قبره في قبره عمل يقارنه يعني يقارنه في قبره يعني يجار مجروم متعلقه به يقارن ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه يعني معه هناك ويساله يعني سؤال القبر ومقارنة الأعمال للمكلفين هذا اعتقاد الشافعي ومالكا وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل أما اعتقادات آئمين فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول أقر ويقول أولا بقري أو موفق قلت على موفقك وهي لا تداور أقر إن حرافك لو شني أم لا أولاب كويت أرأيت فما عليك معول إن فما عليك اعتماد وأكثر حسب رخصة معتمد أما عقليس عقلي هل نعم لو خل لمعاناتي كون لهالشتك خالك ده شن بون نحب صحبه إنه بعزة. بون بعور القرآن شواز زي كأنك شواز من غير تكلفة. مؤلفات الشيخ سلمان تيمية النسي علماء الوصف النسي نكاني مصنفات الشيخ سلم فوجدته ألف مصنف حزار قلنا 1900 سنه 1900 هجري كي مجدد قدوان ذهب مزنيه يعني هذه شن ورقي كيما مصنف في حسابك داب بو يكتب الشيخ الاسلام بن تيميه تنانت لم صالاني دوائي يكتب قال لي دوز راطه مصنف كي بي زور زور هو فلام عندكيني عندكيه نيم صفات ابن تيميه رحمه الله صفاتي خلوقي و وسلوكي و صفاتي خلقي و جسمه بالله صفاتي ابن تيمي خلوقي في هذا الشيء برزي سخي بها زعر يعني مسألة رزيلي نيزانية إنك أخي واليبتال تصنعا نحر أخي بها أخوة تعالى بسي كذبوك كريم بها يعني مجبولا عليه لا يتصنعه أجل الله قال کانش شجاع. کسی که زور جذب زود قیم بود، زور زور شجاع. يعني صفرم صفاتنا، هنده چار کسی بینید سخیه، قلمت سنوخت. عقلها، عقلها قلمت سنوخت. منظورم چیه؟ همسفتانان يعني برایسیز زور جذب زریل با انسانه گیانه. قلمام عالم بواع عقل بواع شجاع بو سخي بواع يعني زاهد بوزر صفاتي كمالاتي تزور قلت وكان شجاع انت زاهدا في الدنيا يعني دنياي نبيسوا دنياي دنياي نبيسوا او نيبل ترشي دنياك بمنبعنا دنيا الصوفي بلان بدوينه قرا بدوينه قرا لا يتعلق منها بشيء وكان يترك كثيرا من المباحات خشيه الوقوع في المحرمات حندق ترك حلال عن جميده بالان بوينه يعني دائما عزائم برده شيء عزيمه ام مجال ما ما نيب لافلانشون درنشین و حکایتی پینوپشین بو تو ذکر بسر بینون آمدند اما انسان لعنت نبود. یعنی اما طبعاً معظم حیاتی و همه انسانی فیسی به هرتن فیسنه ره. سر صفات خلقی شوازی بنت ایمیشون بو کان آبی از لون کایکسپی بو ریش رشبو اسفاد شاعر الرأسی واللیحی دی ریش قليل الشيب ريشي كم يا ريشو سيدي كم فيه وا قجدرياش بوا تاع لي دو تشاويه بوا اوا من يا بلي تشاويك تشوبكا فوت زمان بوا يعني كسل مهيب و مهيب السناك بوا السناك له معنى انا اللي بترشي بلام ضروريه مقفل واحمق نبو ناكو. ها تشاوزق تشاوزق نبو ما حنا لا حد شيء مشي لسان يعني عيناه لساناني ناطقا انجم ربعة من الرجال ربعة من الرجال. نبو. نبو. ربعه من الرجال بعيد ما بين المنكبين لافشانی پن بود، جهوری 100، دنچی جهوری با بالین گوره بود، اجل لزمانی فصیح بود، مخارج و صفات و کلمات و آمانه منمنینه بود، فصیح بود، اجل خواننواهی با قرآن و با آنها سریع بود، یعنی هی اشتخوانده و خاو سریع بود. أخبرنا <تصفيق> يعني يجب أن متشدد ومتساهل متساهل عم عم شلبن أو يجب أن يكون فيه يجب أن تنبغي فيه ويجب أن بلان حلمي صبر بس دينها وقالت <تصفيق> بويل وصفة علماء قال انت عتليه لكنه يقهرها بالحلم حلم هو كثانات شبهة فسر اشتاكيه بلان نيكي المهم ابن تيمية لقل اوشها اوشها تكاني ان جاء كفسي كمجاهد مجاهد بو بزمانی په قالامي په دستي شې له حرب او له غزواته بشداري کدو شر ته تاري کدو مسلمانانی هم دوت یېان ته تارو شر له قلاک کدو خو یې له پېشي پېشو فيش یې صفګان ګو پېش پېشو شبکانو ګو علما زوري نه او کله به کاني خو له ګورترین لأن الله يجب أن يكون لو الشيخ إذا كنت على الشيخ الأسلام إعداءه وأقرانه قبل أصدقائه وتلامذته ابن ناصر دين الدمشق رحمة أخوة أخوة أخوة أخوة الله تعلم العلماء يخوي سنة أخوة أخوة كيف يتكلم أنه في الرد الوافر ردي كسي كالدابة والنابي محمد بن محمد العجم الشهير بالعلاء البخاري شك أما دجي بن تيمية أبو أم شخصا محمد بن محمد العجم الشهير يعني المشهور بالعلاء البخاري الذي زعم أن من قال عن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر أركسيه وينتمي ملشيا في الإسلام هو كافر؟ لأن كبار النزاري كافر دائما كين ركين ابن تيميه وبعض المتصوفة. الناصر لو ثنائن هيا لسري لو عالما نكى ثنائن لسري ابن تيمية ابن سيد الناس صاحب قيون الأثر في المغازي والشمائل والسير أم ابن سيد الناس علي ألفيته ممن أدرك من العلوم حظا ابن نيمة ابن تيمين بنيمة. لهمو على المكان شهر زيها، وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظا يعني اوانده مطلع بوا اوانده حفظي هبوا اوانده اشتي لبربو اشتي زاني ونزيق بوا خريق بوا همو السنن همو آثار السنن اقوالي في غنبا صلى الله عليه وسلم احاديث يعني نقا اقوال احاديث وآثار الصحابة شهم يحفظون إن تكلم في التفسير فهو حامل رأيته. أجل تفسير القرآن قصير في الداعي أو يتكلم لسِخويه خوي قائل. أو أفتى في الفقه فهو مدرك غيره. أجل أو أجل مذاكر حديثك ده حفظ حديث قال حديث باس أو ذاكرة في الحديث فهو صاحب علمه وذو رواج لشقي حديثك أو لروايات حديثك أو شو الروايات كده صحيح أو صحيحة يا ضعيفة أو رجالك يا صاحب هذا العلم لوش مهمت أو حاضر بالملل والنحل أجر باسي في رقظي كده ومذاهب ومخالفين منهجي أهل السنة ومخالفين دين الإسلامي من الملل يهودية ونصرانية لذلك كان كثير بها لسعران أكبر بأسفل لم يرى أوسع من نحلته في ذلك كسر نبو بقد أو اطلع يهدي ولا أرفع من درائتي درز في كل فن لحموع المكان لسر دمي الخيال هرهم كسر شار دايز يتربوه في كل فلن على أبناء جنسه، ولم ترى عين من رآه مثله. حرك سيف ابن تيمية، السدم ابن بي. ابن تيميه بيني بيت، شاويه هيج كسيهوكو ابن تيمية ولا رأت عينه مثل نفسه. ابن تيمية كسيشين بينيو كوكو. هميك كلا علماء بمشيوا. أجبينا سلدها الله هو اكبر من ان ينبه مثلي على نعوته الله ابن تيميه زر لو قولت من باس صفات ابن تيميه فلو حلفت بين الركن والمقام اقسوا بدريم للاي كعبيه كشفيني جزر مباركه للاي ركن ركن حجر الاسود ولمقام ابراهيم ااو حد عالم يا جدايه قال بي شويه بدري او شويه هم بيدي وقال لا حلفت اني ما رايت بعيني مثله ولا والله ما راى هو مثل نفسه في العلم خش خويني بيني واموما مدح زورله 70 مئات وايش كتبت لوانات خيودين السوقي اعترافي كذلك الله كبر قدره وزخاره بحره وتوسعه في العلوم الشرعيه والعقليه وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف يتجاوز الوصف لقد أولا الله وقدره في نفسي لا يمنى كسي هوايا وشخصا أعظم من ذلك وأجل مع ما جمع الله له من الزهادة لقد أوهموا علمانيا زهد ورع وديانتي له من الزهد زهادة والورع والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه نصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه يعني آثار إخلاص ونصط لحقل سلب تيمية حتى مخالفه زانيانا سر خليلينه وجريه على سنن السلف سلطريقي سلفه وأخذه من ذلك بالأخذ الأوفى وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان وغرابة يعني غريبوا يعني لم زمانه إشي واق غريبوا بل بل كت شن صالح الكثيير قناعته. سبكيك مثل ما إن هي بناء محمد بن عبد البر الشافعي قال رحمه الله ما يبغض ابن ابن تيمية إلا جاهل او صاحب هوى. هيك كسر لا تقول ابن تيمية إلا جاهل يا ناي ناسه ربما معذور بيت يا مبتدع فالجاهل ما أدري لا أدري ما يقول وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به. لا هم ابن الزمركاني كجاتيش لبيني عنها يعني شد لبيني عنها يعني عادة أذا تسيخشل لبيني أموه بدل ما رديكت دائما مع هاي بتاني بس. واي واي أم اعتراف ابن تيمية بمشي أبو. كان إذا سئل عن فن من العلم، دلباريها علمي كيسال ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. أول بوال زاني ابن تيمية شتتنا زاني بس نيلي لو علمي كأوهم. وحكم أن أحدا لا يعرف لا يعرف مثلهم. وأو كاتا بدلك وكهش كش كش كسي كثير وكان الفقهاء من سائل الطوائف. فقيه علماء فقيه كان لهم مو مذهب كان. إذا جلس معه أجل أجل دابنش لا استفادوا في مذاهبهم منه. استفاد مذهبكى خوش يعني لو أكل. او ان زين ازاي لما ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك ولا يعرف انه ناظر احدا فانقطع معه يعني من نزل راوا مناظره ونقاش علميه لقوا كسفت كدبيت ام بلقي بينما ذوي الدليل بينما بيو الراب الى هناك للامناظره ولهج علمك لعلوم جات علوم الشرع بيت يان غير علوم الشرع بيت سينك دوا الا سلك وتوب السلك خلقك ياه اويك إلا الا فاق فيه اهله والمنسوبين اليه سيك يا بن كاني يوتمن كهيكك لخصوم الله لم يرى من خمسمائة سنه احفظ منه فی ۱۰۰ سال پیش خویش ۱۶۶۰ بود. فی ۱۰۰ بگری آب پیش و علی حافظترین کس طبعا اگر دان دانیکیش بود بید، دان دانیکیش بود بید، هر اماقصیه هر عیبی نیم. زور وصف ابن دقيق العيد بن میکه کلام نخوان احكام الاحکام. عناصر ابن دقیق العید. ولی لما جمعت و كاتب بيجيشتم رأيت رجلا بيني. العلوم كلها بين عينيه العلوم كلها بين عينيه يريد ياخذ منها ما يريد ويدع ما يريد بها اگر يعني ما شاء الله سيك العلم العلم ما حفظ علم ويا آثاره بالكتاب والسنة والحديث أو نسية ل للسينتية ولا لذاكرة ثابتة على شيء رأيت رجل العلوم يعني العلوم كلها كلها بين يدي بين عينيه يأخذ منها ما ما يريد ويضع ما يريد هو من زور أو صافي ما شاء الله زوري هي أو أبو أبو الحجاج المزي <سؤال> ابن حجر العسقلاني وما في أكاد زور من الحج دوري أكاد بدري الدين العيني الحنشي لصاحب عمد القاري ما في أكاد بلن هالفسق آه قيد تعال نعمة يكيف بدال حلو كيف هم والله حلو كيف يكيف يكان دريبوا تواناتی فوقانی حسودی فی ابدا قصیده بارگیت.یتلاقی آه های طبیعتی انسان که نواهکاتی که کسیک مقام و منزله‌یشی های خوینات و نویگاتیه بو آوایی که ناشرین به او ناشرین به خویی برزده تو زور این انسان که نه حسودی لب‌بوده. افتراعی افتراعاتیان و درودالسیم نسرش خسته متمیه زور ود. بتهایت آوایی که هنديك للصوفيكان و أهلي كلامه و أهلي بالعام بردام، وكم كسبوا سبع ابن تيميه كان إلا لخلق الخلافة كان نبيه كيف لو لهم فساني كدوه بناو ابن تيميه و ابن تيميه كدوا، كدوه بناو رحلة ابن بطوطة ابن بطوطة هي تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار أريد وصلت يوم الخميس التاسع من شهر رمضان لنوي رمضان صالي عام ستة وعشرين يعني حوصده بيستو الشاش ونتيميلة شمدوا حوصده بيستو هاشم الله حوصده بسواش لنويل رمضان نويل رمضان جيش ما دمشق إلى مدينة دمشق الشام المهم بدريش الساعة خل رحلة يا ابن مطوطق رح عليه كو تأريخ نسي وتوه الله وكان بدمشق من كبار فقهاء الحنابلة هيك الله نكان بيني فقيه جود كان مذهب ما محمد بيني تقي الدين ابن تيميه كبير الشام عندك كبير الشام يتكلم في الفنون له مو إلا أن في عقله شيئا عقل نبوه. وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم وي ويعظهم على المنبر. أيش خد بي بوادانو وعز يكردانو زول بجورة أنزني. ولان أقلي ما يظن في أقليه شيء. أجساد. ألا إلى أن قال فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على مندر الجامع. ويذكره، فكان من جملة كلامه أمقال. قال الرج جمعت ما خطبك يا، والجمعت ما خطبك يا معضي خلف لسر من بدي مزجوتك يا، ليك دوتي إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزول هذا. دوتي تعالى على دعاب زيد، بقى اسمع الدنيا وكو أم زيني دعاب زينين، فبنتيمي خويلا درجة دعاب زيد، ونزل درجة من درج شيء المنبر فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء لو مجلسه لو خطبه كان سيقلنا خطبه كان تيكت ابن الزهراء رضي كذا وانكر ما تكلم به انكار التشكيله قالك على مكالشنجنت ام قبره ملجي بني ابن الزهراء بن وضربوه بالأيدي والنعال ضربا كثيرا حتى سقط إمامته ألقى أنام دليل تعامم كيكون ذل الندى دفع له بن تيميكن إلى آخر كذبه وإفتراعه أما أمة دريك دوا بو بو دريك ذلبروا أم امكسكة امشتها لو كاتا امشتها او شعنا ابن تيمية سجن بوه الأصل سجن بوه لقلعة سجن كارل عم حكومته فإنه اتمنى دخل دمشق اتمنى نوير رمضان اخي الله نوير رمضان صالح وصوله بشيش وشيخ الاسلام ابن تيمية إذاك قد حبس في القلعة كما ذكر ذلك العلماء الثقات، علماء المؤرخين الثقات، وكو ابن عبد الهادي، وكو ابن رجب لطبقات الحنابلة، قالت مكة الشيخ في القلعة من شعبان، هشام مزد، من شعبان سنة ست وعشرين إلى ذي القعدة سنة ثمان وعشرين. وزاد ابن عبد الهادي انه دخلها في سادس الشعبان قال ابو قصة هل اصل كسكام افتراء يانا اغريما افتراءنا بيت كنزولي هذا يعني لو أشد ابن تيميه إن الله ينزل للسماء الدنيا اما لخوي و بيت ام دلوي لخوي كنزولي هذا الزوج يعني يستعمل كاتي ألين على على يضحك يعجّد مثلا أنواع صفات بكاريه كثير مبتديع راسه بنوع يعني يستأوك أو توكي أو من شدة جهله وحماقة عقله أكثر وعي لواجد لو, لو بعبي نوع أبن تيميّا لجيانيا زور جار سجن كلاوة زور جار سجن كلاوة لذلك سجن كلاوة لقلعة لا تفصيل ما كان يبعز لكن كأولا كيضا كيضا كيضا كيضا كيضا كيضا برام آخر جار أوقو بوثمان لدي الشعبان لدي شابان اخرى واتنافسجنوا تا بيستي ذل قايدات حوصتوا بستو هشتي هجري تا وفاتي لسجنوا يعني لشوي دوشمي بيستي ذل قايدات صلي هشتوا ها صوتوا بستو هشتا يعني دواي كم أو اوندخلك شواني جنازه كوتوا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 في خلق عما أقولك عليه أبوه طالما مشكلة ويا سلم خلق شو ما برا و زمانه زوروا الضحبو هر كسي. بمر دا العظماء لق إمام الجورة كان آن مخاص بس مبتديعة ولا كرامك خلفه شوين عقب؟ ليك كتير لو سهنا بن تيمية مشغول بوه موجين بدعوة بجهاد وبتدريس وبفتوى وبتأليف وبمناظرة وبسجن وجهاد وبغزوات وما نه هنا لم يتزوج. عندك قالنا لما تزوج لبرأوي يعني هي النبوة عندامي في أوتي نبوة مدروية يكست التأريخ 26 عندك قالنا ان جينة هي ما هو لبرأوي يعني في نبوة يعني لما نجي أهل السنة لا للمناقشات هيجش لأثري بنتيمية ك... جينة ما هو دعو بکات باشی با اوی که خوکی جنایه نه، لکن خوی، خوکی ونی او ونی سر قلب و علم آتشون کذب و منعلی، پسوت نه جهاد و نه فتوه و نه دلسر الله شیخ الاسلام رحمت واسعه و اسكنه فسیح جنانیه الله عنا و الاسلام و المسلمین خیر الجزاء. خیلی man das ist